ثم إن ربك للذين عملوا الصور بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعد هذا غفور رحيم إن إبراهيم كان أم قانتا لله حليفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين ثم أوحينا ك أن تتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين إنما دُعِلَ الشَّهِدُ على الذي نختلف فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون